سوف يعترضني تقاطع طريق مع سكة حديدية ألف مجهز بحواجز ب بدون حواجز جيم مجهز بخطوط كهربائية أعيد سوف يعترضني تقاطع طريق مع سكة حديدية ألف مجهز بحواجز با بدون حواجز جيم مجهز بخطوط كهربائية